بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك القول في طائل لو قال قراءة القرآن مخلوقة.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 يعني بذلك فعله لا ربه الذي خلقه وخلق فعله قال أبو جعفر قد قلنا في تبصير المستهدي إلى صواب القول فيما تنازع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد فراقه اياهم من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته وعدله وفيما يسع الجهل به من ذلك ولا يسع ذلك فيه وفي حكم من جهل منه من جهل منه ما يضيق الجهل به وفي فروع ذلك وحكم من جهل من فروعه ما وقع التشاجر فيه إلى يومنا هذا أو فيما عتى أن يحدث بعد بما فيه الكفاية لمن وقق لفهمه وأعين عليه فهدي لرشده بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله حمدا كثيرا طيب مباركا فيه صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وبعد يقول في وكذلك يعني مثل ما سبق أن الذي يزعم أن القرآن يكون مخلوقا إذا كتبه أو حفظه أو قرأه او ما أشبه ذلك أن هذا الباطل والإمام بن جديد يرى أنه كبر أنه يكون كافرا يقول وكذلك القول في قائل لو قال قراءة القرآن مخلوقة وزعم أنه يريد بذلك القرآن مخلوق وكافر إلى الامور الأمور التي فيها اشتباه فيها يعني عدم يضاح لمن يقول يجب ان توضح ويبلل وبيل للقائل الحق من الباطل فإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بما يستحقه اما تكفير الانسان بانه يعني قال قولا يجهله هذا ينبغي أن يفصل فيه، وذلك أن قول قراءتي أو تلاوتي يعني فيه حق وباطل لأنه قد يقصد به المصدر كما سبق، ويقصد به المفعول، وفارق بين المصدر والمفعول الذي لأن المفعول هو يعني المقر المتلو المتلفظ به وأما قراءتي فهي فعل القاري قراءة فعله يعني صوته وحركته شفتيه ولسانه ولا شك أن هذا مخلوق الانسان مخلوق وكذلك فعله مخلوق ولكن كل لفظ فيه اجمال واشتباه لا يجوز اطلاقه نسبة لربنا جل وعلا او صفاته ويكون اولا هذا قوله هذا بدعه بدعه وضلاله وان كان يقصد شيئا صحيحا لان فيه اجمال وفيه ايهام وما كان فيه ايهام للسامع يجب أن يجتنب سبقا ذكرنا قول الإمام ما أحمد رحمه الله من قال قراءتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي والجهمية عنده كفار لأنهم يقولون بخلق صفة مصفة الله ومن قال بذلك كأنه قال إن الله مخلوق تعالى الله وتقدس ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع هذا يعني معناه أنه لا يقول هذا ولا هذا يجب أن يتنب ذلك ولهذا لما أسر فهم ذلك على بعض العلماء ظن أن هذا ليس هو قوله ما كما يقول ابن قتيب رحمه الله في كتابه اللفظ والملفور قال ما أظن هذا يصح عن إمام أحمد أنه صح عن الامام أحمد وهو له معنى ظاهر وذكره البخاري في كتابه خلق فعال العباد عن الإمام أحمد حينما احتج به عليه وقال إنهم لم يفهموا قول الامام أحمد لدقته المقصود أن الشيء كما سبق الذي فيه إجمال وفيه إهام فيه لبس الحق في الباطل هذا بالنسبة لله جل وعلا في أسمائه وصفاته يجب أن يجتنب ولا يطلق ذلك أن أمر فيه واضح لا إشكال. والإمام الجليل رحمه الله يرى أن من قال ذلك وهو يعرف أنه القرآن ويقصد به القرآن أنه كافر لأنه يرى كفر الجهميه بل حتى والمعتزل الذين ينكرون الصفات وينكرون بالأسمى بلا صفات كما سبق أنه يكفرهم يرى كفار لأنهم أنكروا شيئا واضح جلي. تكاثرت فيه النصوص فيه ولأجل ذلك قل إنهم غير مسلمين أما قوله قال أبو جعفر قد قلنا في تفصيل المستهدي الظاهر أنه يذكر هذا الكتاب ويذكر ما سبق في أوله فذكر هذا الذي ذكره هنا في أول الكتاب الذي ولكن على الاختلاف الذي ذكر هنا يقول في حكم من جهل منه ما يضيق الجهل به في فرع ذلك إلى آخر هذا سيأتي لم يسبق نعم قال رحمه الله القول في الاختلاف الأول قال أبو جعفر ونحن مبتدئون القول الآن فيما تنازعت فيه الائمه مما لا يدرك علمه, علمه إلا سماعا وخبرا فأول ذلك أمر خلافه فإن أول اختلاف, أول اختلاف حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمة فيما هو من أمر الدين مما ليس بتوحيد ولا هو من أسبابه مما ثبت الاختلاف فيه بين الناس من لدن من اختلفوا فيه إلى يومنا هذا الاختلاف في أمر الخلافه وعقد الإمامة وكان الاختلاف الواقع أن هذا خلاف يعني حدث الصحابه ولكنه لم يدوم ساعات فقط كيف يكون هذا هو أصل الاختلاف ذلك أنهم يعني تهلوا بعض الأشياء التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأنصار وظنوا أن أنهم أولى بالخلافة لأنهم أهل الدار وأهل النصرة قالوا انهم يريدون أن يخلفوا سعد سعد بن عبادة كان سيدهم فلما أتاهم أبو بكر وعمر والمهاجرون رجعوا لما ذكر لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر في قريش وانه لا ينازعهم فيه الا ظالم فرجعوا عن ذلك وانما الذي بقي سعد فقط ثم فيما بعد بايع ولم يبق حتى ان علي بن ابي طالب ايضا تاخلف عن البيعه ثم بايع فيما بعد ف لم يكن خلافا يعني مؤثر الخلاف يعني المؤثر الذي أثر في الأمة إلى اليوم الاختلاف في العقيدة، مثل خلاف الخوارج خلاف الرافضه خلاف القدريه، خلاف المرجعة فيما بعد المعتزلة هذا الذي أصبح أصبحت الأمة ممزقة من أجله فرق كل فرقة تضلل يخرى أو تكفرها وكثيرا ما يقع من أهل البدع التكفير والعجب أن المعتزلة يجعلون أهل التوحيد كفار بالتوحيد قل قلت قلتم إن الله جل وعلا موصوف بالصفات كفرتم لأن لأنهم يعتقدون أن هذا تعدد للاله هذا جهل فظيع لأن صفه لا تكون إله ولهذا يقول العلماء الصفه لا تدعى لأنها ليست إله فمن دعا صفه فقد دعا إلها غير الله جل وعلا يقول يا رحمة الله يا عزه الله يا قوة الله هذا لا يجوز أصلا لأن الرحمة والعزة والقوة تقوم بالموصوف ولا في أسمائه وصفاته فهؤلاء ظلوا ظلالا بينا فحكموا على أهل التوحيد بأنهم كفروا أيضا قوه ثم استولوا على الخليفة وأصارهم أساتذته الذين يعلمونه ثم زينوا له إرغام الناس وإجبارهم على أن يقولوا إن القرآن مخلوق تجرؤوا على أمر عظيمه حتى كتبوا على فتار الكعبه ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم يعني امعانا في نفس صفات صفات السمع والبصر قتلوا من قتلوا من العلماء فأصبحت فتنه عظيمة حتى تعدت إلى عامة الناس الذي لا يقول بهذا القرآن لا يعطى شيء من بيت المال فإنه يقول أن القرآن غير مخلوق وإن كان في الجيش وأسر لا يفف من الكافرين حتى يمتحنون يقولون ماذا تقول في القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق فاذا قال غير مخلوق تركوه ثم فيما بعد انزل الله جل وعلا هذه المحنه وهذه الفتنه لما جاء المتوكل توكل على الله والمقصود ان هذه الخلافات التي اثرت في الامه أما شأن الخلافة خصوصا المقصود بالخلافة التي خلافة النبوة لأن هذا خلافة صحيحة خلافة النبوة أما فيما بعد فهو ملك ليس خلافة وملك عظور يعني بعضه أفضل من بعض وأصدع من بعض هذا جاء في حديث السفينة أن الخلافة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء جاء فيه ثم يكون ملكا عضوظا مقصود أن هذا الخلافه ثم فيما بعد لما يعني انتهت خلافه في بكر قد خلف عمر ولم يكن أي خلاف فيه ثم كذلك لما قتل عمر الله عنه جعل الشورة في ستة الخلاف لا تعدوهم فتشاوروا في ذلك واجمعوا على عثمان رضي الله عنه صارت بيعته بإجماع إجماع الكل الكل قال عبد الرحمن بن عوف لم أترك أحدا لا استشارت حتى النساء استشارهن يقول فلم أجد أحدا يعدل بعثمان فبايعوه بإجماع ثم بعد ذلك الخلاف الذي أثر في الأمة ولا يزال أثره هو قتل خليفة قتل عثمان رضي الله عنه فلما قتل وقع السيف في الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة فوقع الشيخ بقتل الخليفة فتفرقت الأمة وصار القتال بينهم بقوا وقتا يتقاتلون فيما بينهم وترك قتال الكفار حتى طمع الكفار في جلادهم والسول على ما استولوا من الثغور في وقت من شغلوا فيما بينهم فهذه الخلافات التي أثرت في الأمة وفي الإسلام ثم من جراء ذلك حدثت الخوارج وحدثت المعتزلة وحدث بسبب خروج الخوارج نعرف أنهم قالوا إنك يقولن لعلي حكمت الرجال في كتاب الله وفي دين الله فأنت كافر وكفروا علي وكفروا من رضي بهذا الحكم او فعله ثم تعدى الأمر إلى تكفير عثمان رضي الله عنه منهم والصحابه الذين يعني عرفوا انهم وقعوا في قتال وغيرهم ثم صاروا يقولون ما ارتكب كبيره فهو كافر وهو في النار لا يخرج منها ثم المعتزله هيضع على هذا المنوال صار هذا هو سبب انفصالهم عن المسلمين عن جماعه المسلمين فأسبب من القول في صاحب الكبيرة هل هو كافر أو مسلم فجاءوا ببدعة لم يسبقوا إليها فقالوا إنه لا كافر ولا مسلم لا كافر ولا مؤمن البنزلة بين المنزلتين وهذه ما سبقوا إليها وهذا يكون حكمه عندهم في الدنيا أما في الآخرة فهو في النار لا يخرج منها فوافقوا المعدة الخوارج في المعنى وخالفوهم في الاسم هذا لا أثر له وهكذا جاء من جراء في الخوارج يعني من ردة الفعل المرجعة الذين قالوا ان الإيمان هو التصديق والقول أما العمل لا دخل له فيه ولا والناس في, في الايمان سواء وهؤلاء اشر من الخوارج واشر من المعتزله فقولهم معناه ابطال للاسلام كله يعني عندهم الانسان اذا ترك الصلاه وترك الحج والصوم والزكاة مؤمن ولا فرق بينه وبين من يقوم بهذه الامور مؤمنا بالله جل وعلا خائفا من الله ثم كثرت الفرق فاصبح كل فرقه ينقسم منها فرق حتى بعض هؤلاء وصلوا الى 25 وعشرين فرقه وكل فرقه تضلل الاخرى وهذا شان البدع تجارب اهله حتى يصبح كل فريق يلعن الآخر ويكفر نعم خلافه لم تيطلر الخلاف فيها وإنما يصح أن يقول أنه من باب المشاورة والمداولة التي وقعت في ساعات فقط ثم انتهى كيف هذا يقول إن هذا خلاف الذي أثر في الأمة و بعض الذين يعني لم تحققوا في هذا الموضوع مثل الشيخ الثاني رحمه الله فانه قال يقول في كتابه الملل والنحل ما سل السيف مثل ما سل في الخلافه فسفك الدماء وكذا وقع في الخلافه وهذا الظاهر انه مجاراه للرافضه لانه كثيرا ما يجاريهم ويقول بقولهم احيانا انه الف الكتاب لاحد ملوكه هذا كذب تزوير ليس صحيح الخلافة يعني صار فيها مداوله ومشاوره بين الصحابه ثم زال اختلافهم نهائيا واتفقوا على ابي بكر ثم فيما بعد كما سمعنا لم يحصل بينهم أي خلاف وإنما هي كلها من باب المشاورات أمرهم شور بينهم وإنما الذي أثر في العمة خلف اهل البدع من خوارج ورافضة ومعتزلة ومرجئة وغيرهم وكذلك الذي ايضا أثر من ناحية القتل وخروج قتل الخليفه قتل صابرا محتسبا في بيته دخلوا عليه وقتلوه عليه من أفظع ما يكون وأعظم ما يكون ولهذا لما وقع أسقط بأيد الصحابة ما كانوا يظنون أنه يقتل بهذه بهذه الطريقة ظنوا أن هؤلاء الأوباش هؤلاء المجرمين الذين تجمعوا من مدن متعددة أنهم يأتون ويطلبون مطالب ويعطيهم مطالبهم أو بعضها ثم يرجعون لأنهم جاءوا قبل هذه المرة فاعطاهم بعض ما يريدون ورجع لكن هذه المرة صمموا على قتله فحصل ما حصل وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا ولكن يجب أن الخلافات ترجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أوجعت كتاب الله وسنه رسوله لن تهت الخلافات وحسم النزاع نعم وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه من ذلك بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إيام الاختلاف الذي كان بين الأنصار وقريش عند اجتماع في تقيفة تقيفة بني ساعدة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته فقالت الأنصار لقريش منا امير ومنكم أمير فقال خطيب قريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقرت الأنصار بذلك وسلموا الأمر لقريش ورأوا أن الذي قال خطيب قريش صواب.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 وكان الحق إنما يدرك علمه ويوصل إلى المعرفة به مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته إلا بحجة السمع. إن ما عرف أحد شذ من الأنصار إلا سعد. سعد بن عبادة لأنه كان فيما يظهر الله اعلم أنه من الصالحين ومن من له. يد طويلة في نصرة الإسلام وأنه ظن أن العنصار سيؤمرونه ومعروف أن الإنسان قد يتأثر بالشيء الذي قد يرى أنه احق به أو أنه له فيه حق لما روى لهم أبو بكر رضي الله عنه الحديث قال إن هذا الأمر في قريش ولا ينازعهم فيه إلا ظالم. سلموا لذلك وقالوا له ما عرف من الصحابة أحد أنه أبا إلا سعد وعلي بن أبي طالب تأخر إلى أن توفيت فاطمه لما توفيت أرسل إلى بكر إلى أبي بكر أن ائتنا فقال له عمر لا تذهب إليه فقال سأذهب فذهب إليهم واعتذر إليه علي وقال أبايعك فقال له لا ليس البيع في هذا ليس البيع في البيت البيع في المسجد أمام الناس فجاء وبايع أمام الناس نعم مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته إلا بحجه السمع يعني يقول ان هذه الامور كلها ترجع الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء بان الخلافه في قريش وانه لا ينازعون فيها الا ظالم وهذه ليست في ذلك الوقت هذه الى يوم القيامه يجب ان تكون الى يوم القيامه ولكن إذا لم يكن فيهم من يصلح انا بعثا أن تكون في غيره أو تغلب غيرهم على ذلك إنه إذا تغلب وجب أن يطاع المتغلب وإن كان ظالما لأن الخلاف في هذا يؤثر في الأمة في سفك الدماء وفي الاموال وإتناك وغير ذلك فكونها تعطى من هو مطبول ويسلم الناس من هذا أو لا ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الامراء وعدم الخروج عليهم وإن كانوا ظالمين وإن أخذوا المال وضربوا الظهر ومنعوا الحقوق لأن في الخروج عليهم سفك الدماء واختلاف له أثر في الأمة بالف نعم. إما بسماع شفاه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما بخبر متواتر يقوم في وجوب الحجة به مقام السماع من الرسول ليس صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أن يكون خبر متواتر المتواتر لو طلبنا المتواتر في الحديث ما وجدناه إلا نادرا جدا وإنما إذا صحت الأحديث الرسول له وجب العمل بها والقول بها أما قول التواتر هذا قول اهل البدع قول المعتزلة هم الذين قالوا إن الأصول لا تثبت إلا بما هو متواتر في الفروع فإن تثبت بالحديث الصحيح وإخبار الأحاد ولهذا رد السنه عموما بصفة الله وغيرها لأنه من الأصول قالوا لا نقبل فيها إلا ما كان متواترا فلا تجدهم يحتج يحتجون بحديث من حديث الرسول، مع أنهم أيضاً الأمر لا تعدى إلى القرآن منهم. قالوا في القرآن وإن توتر لفظه فمعناه مختلف فيه. فيقولون لفظه قطعي ولكن معناه فلا نصير إليها فإذا فنبذ الإسلام عموما هذا يعني ظلال بين وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به سواء كان في أصول الدين أو فروعه لا فرق بين ذلك نعم وإما بخبر متواتر يقوم في وجوب الحجة به مقام السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو بنقل الحجة ذلك عملا وكان الخبر قد تواتر بالذي ذكرناه من فعل المهاجرين والأنصار وتسليمهم والتلاف يعني و... كلام هذا يدل على أن التواتر قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى التواتر المعنوي فهو كثير وموجود أما الله في حديث الرسول فقليل جدا نعم وتسليمهم الخلافة في قريش وتصديقهم خطيبهم نحو نحن الأمراء وأنتم الوزراء من غير إنكار منهم من تصديق الخطيب تصديق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني خطيب لو كانوا مجرد كلام خطيب قابلوه بكلام خطيب آخر هذا غير ولا وله بهذه حجة أنهم صدقوا خطيبهم أنه قال منا همراء ومنكم الوزراء هذا لا يرقل أصحابها عقل من هذا وأعلم من, من ذلك لكنهم لما روي لهم حديث الرسول سلموا وانقادوا هذا كيف يعني إمام الجليل رحمه الله يأخذ كلام من أهل البدع ثم كأنه قضية مسلمة كلام ما أحد يقتنع به كلام الإنسان الذي يتكلم بنفسه وإنما الاكتناع بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني كلامه يقتضي ان أن الأنصار لم يصدق الخطيب وانقادوا لهذا هذا غير صحيح نعم من غير إنكار منهم إلا من شذ وانفرض بما كان عليه التسليم بما نقلته الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الناس. هذا خلال ما يقول أنه صدقوا خطيرا صدقوا الحجة التي نقلت عن رسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو الصحيح نعم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 الإمارة المقصود بها الخلافة ثم يتبعها الملك لأن الخلافة معناها أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الخلافة خلافة النبوة ثلاثون سنة وانتهت في الحسن عن الأمر لمعاوية حسن كملت ثلاثين سنة لأن مدته ستة شهر فأول ملك في المسلمين هو معاوية ابناني السجاء فهو ملك وليس خديد ثم بعد ذلك صار النزاع وصار الاختلاف والقتل والتمزق الكثير أتى في زمن معاوية وقع الأمور الفظيعه من كون غزى المدينة وغزى مكة واستحل المدينة جيشه وعملوا فيها أعمالا لا يعملها الكفار الكفار لا يعملون ما أملوا كل ذلك من البلاء الذي يبتل الله جل وعلا به سوارا نعم فإذا كان صحيحنا أن ذلك كذلك فلا شك أن من ادعى الإمارة وحاول اتجاز جميع قريش الخلافة فهو للحق في ذلك مخالف وللقريش ظالم وأن على المسلمين معونة المظلوم على هذا هو مذهب أهل السنة أن الإمارة يجب أن تكون في قريش وأنه لا ينازعهم إلا ظالم ولكن إذا وقع الأمر وجب أن ينقاد له. نعم وأن على المسلمين معونة المظلوم على الظالم إذا دعاهم إلى الحق بمعونة المظلوم ودفع الظالم عنه ما أطاقوا هذا بقي في قريش إلى أن انتهت دولة بني العباس لأنها في آخر الأمر كانت لهم اسم الخلاف فقط وحقيقتها لغيرهم كانوا ينصبون الخليفه ويعزلونه كيف يريدون وقد يقتلونه صارت العوبه في ايدي القواد وغيرهم من من هو تصرف في امر المسلمين برأيه وبنظره وبما يرى فيه مصلحته. نعم وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الخوارج من غير قريش الخوارج يعني أنهم ما يقصد الخوارج المعروفين أنهم خرجوا على جماعة المسلمين ولكن الخوارج على الإمام سميهم خوارج كان كذلك فلا شك أن الخوارج من غير قريش يعني إذا خرجوا عليهم سموا خوارج نعم وأما ما كان بين قريش من منازعة في الإمارة والدعاء بعضهم على بعض أنه أولى منه بالخلافة ومناصبته له على ذلك المحاربه بعد تسليمهم الأمر له العامة فيها يجب على أهل الإسلام معونة المظلوم منهما على الظالم. فأما إذا كان فيه إمام قائم، ثم جاء آخر ينازعه فيجب على المسلمين دفع هذا المنازع، لئلا يتفرق الأمة وتتمزق ويحصل القتل، وإذا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه قال إذا جاءكم من يريد الأمر ولكم أمير قائم فاقتلوا هذا الذي جاء أمر بقتله أن يقتل نحو هذا الكلام الذي وهذا صح عنه صلوات الله والسلام عليه ولهذا يقول الإمام الجليل فانه يجب على المسلمين معونة المظلوم على الظالم يعني إذا كان عندهم إمام قد ولوه الإمامة من قريش وجاء آخر يقول أنا أولى بها إنه لا يطاع بل يقاتل حتى تسلم الأمة من التمزق والتفرق وقد ذهب هذا الأمر الآن صار قريش ما لها شيء في إلا ما شاء الله نعم فأما ما كان من منازعه غير القرشي الذي قد عقد له أهل الإسلام عقد البيعة وسلموا له الخلافة والامره على وجه طلبها إياها لنفسه أو لمن لم يكن من قريش فذلك ظالم وخروج على إمام المسلمين يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي وقتال الخارج عليه هذا اذا كان لهم امام ما اذا لم يكن لهم امام يجب ان يطيعوا هذا الذي تولى ويتبعوه وإن كان من غير قرش ولا يجوز الخروج عليه ما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم رجل حبشي وفي روايه وان كان عبدا مجد على طرف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 معونة إمامهم العادل عليه حتى يؤب إلى طاعته وقد بينا أحكام الخوارج في كتابنا كتاب أهل البغي بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع هذا الكلام فيه نظر يعني إذا مثلا ظلم الإمام إنسان يقول يجب إعانته على الإمام هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة لأنه لا يقبل وقد يكون قتال لا يجوز قتال من أجل ذلك انه ظلم إنسانا ولم ينصب بل على هذا الإنسان الذي ظلم أن يطلب حقه من الله وأنه ينقاد للأمر فقط ومثل هذا يترتب عليه فساد كبير أعظم من كون الناس مثلا أنصفوا هذا المظلوم. ومعلوم أن, أن الإسلام جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح وإذا كانت مثلا نفسدة ال... الإنصافه والقيام عليه أعظم من كونه ينصف هذا لظلم سواء كان فرد أو طائفة فانه لا يجوز أن يقام عليها ويخرج عليه بذلك وهذا شيء عرف أثره السيد في الامه التنازع والتشاجر ولا ما دام امامهم مسلم ويقيم حدود الله فلا يجوز الخروج عليه بحال من الاحوال ظلم او لم يظلم ولهذا جاء التحذير من ذلك وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا له واطيعوا وان اخذ المال وضرب الظهر لانه خلافه والخروج عليه يترتب عليه سفك الدماء ونهب الاموال والفساد الذي لا يخفى وكم حصل بسبب ذلك من الكوارث العظيمه في الأمة الإسلامية الاسلاميه وأما الذين نقموا على اهل المعاصي معصيهم وشهدوا على المسلمين بمعصيهاتهم توها في فيما بينهم وبين ربهم تعالى ذكروا رقبوها بالكفر واستحلوا دماءهم واموالهم من الخوارج والذين تبرؤوا من بعض انبياء الله ورسله بزعمهم انهم عصوا الله فاستحقوا بذلك من الله جل وعلا قصم بذلك أن يبين حكم الخارجين عن جماعة المسلمين وأولهم الخوارج فإنهم خرجوا على جماعة المسلمين فاستحقوا القتل امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم وحث عليه ووعد عليه الأجر العظيم وقال إن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وإراء قالوا اقتلوهم فان في قتلهم اجر لمن قتله ولهذا فرع علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتلهم لان عنده فيه فيهم علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما سئل عنهم اكفار قال لا من الكفر فرض ولكنهم بغوا على المسلمين فوجب كف شرهم وهذا وهكذا كل من كان يريد قتل المسلمين يجب ان يقاتل حتى يكف شره سواء كان خارجيا أو غير خارجي لأنهم يقتلون لدفع شرهم وليس لكفرهم نعم. والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله. اما قوله والذين تبرعوا من بعض أنبياء الله ورسل بزعمهم أنهم أصلوا الله، سحقوا بذلك من الله جل ثناؤه العداوة. هذا جهل فظيع. كيف الرسل يكونوا بهذه المثابه ولكن إذا قال مثل هذه المقالة أحد من الخوارج هذا دليل على جهلهم وهم جهال في الواقع نزلوا آيات القرآن على غير ما نزلت فيه فحكموا على المسلمين مثل حكم حكمهم على الكافرين بل صار أمرهم أفضع وأعظم يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين اما أن يتعدى الأمر الى انهم يخطئوا الرسل ويروا أنهم يجتجموا عاداتهم فعلى ما وصل إليه الشيطان الشيطان في كفره ما وصل إلى مثل هذا أن الرسل هم صفوة الخلق من بني آدم كيف يستحقون أنهم يكفروا ويتبرع منهم أن تبرع منهم فهو مع الشيطان في صفه يجوذ أن أن أحد من الخوارج فعل ذلك قد يجوز. نعم قال والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا مستفيضا قاطعا للعذر كالذي, كالذي أنكروا من وجود صلاة الظهر والعصر والذين جحدوا رجم الزان المحسن المحسن الحر من اهل الإسلام أوجبوا على الحائض الصلاه في ايام حيضها يعني هؤلاء الخوارج هم الذين أوجبوا هذا أنه يكون كافر وكذلك الحائض أوجب عليها الصلاة كله دليل جهل جهل منهم أما الذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة هو قصد هذا أنهم جحدوا رجم المحسن لأنهم يقولون ليس في القرآن وكذلك جحدوا كذلك الأحكام التي جاء بها رسول الله سبحانه وإذا كان مثل إمامهم او مقدمهم وأولهم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة جاءته من اليمن بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم على الإسلام فهي من الزكاة وهذا ما مصرفها لانهم لأن من من مصرفها المعلفة في قلوبه فيأتي إليه رجل من بين الناس وصف بانه ناتئ الوجنتين غائر العينين محلوق الراس كف اللحيه فقال يا محمد اعدل فانك لم تعدل هذه قسمه لم يرد بها وجه كيف يجرا الانسان ان يقول كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انه شيطان وليس مسلم رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويلك من يعدل إذا لم يعدلنا ثم قال يأمنوني من في السماء ولا تأمنوني على مال الدنيا مور الدنيا قام رجل يسأل في قتلي فقال لا يتحدث الناس ان محمد يقتل أصحابه يعني الأخبار التي تنقل كثيرا ما تكون على غير وشيا إذا نقل أنه قتل رجلا من أصحابه امتنع الناس من الدخول في الإسلام قالوا نخشى أنه يدخل الإسلام ثم يقتلنا هذا الذي منع من قتله وإلا هو مستحق للقتل ثم قال إنه يخرج من ضعبئه قوم تحقرون صلاة مع صلاتهم صومكم مع صلاة صومهم يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرميه السهم إذا كان قوي وضرب مثل الصيد أو الدبع أو خرج غير مؤكسة لشيء ليس فيه دم ولا ولا, ولا لحم بقوة من الرصاص الذي يدخل في بدل الإنسان ثم تخرج ما يعلقها شيء يعني أنهم لا يتأثرون في ولا بغيره من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وصفهم المقصود أنهم حكموا بجهلهم على أمور واضحة وجلية ولهذا لما ذهب إليهم ابن عباس وقال ما الذي تنقمون قالوا إنه حكم الرجال في كتاب الله وقال أيهما أعظم دماء المسلمين أو أرنب تساوي خمسة دراهم فإن الله أمر أن يحكم فيها اثنان فرجع من رجع منهم وكثير منهم استمر على باطلهم ورغم أن الله أمر أن يحكم حكمين في بين المرء وزوجه اذا حصل الخلاف وأمر أن يحكم حكمين في الصيد الذي ليس له نظير يقتله المحرم لا يحكم في الدماء في الدماء دماء المسلمين حتى تحقن المقصود أن جهلهم واضح ولهذا تمادوا في غيهم وصاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين ولأجل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وحظ عليه ووعد عليه الأجر العظيم نعم والذين جحدوا رجم الزاني المحسن الحر من اهل الإسلام وأوجب على الحائب الصلاه في أيام حيضها ونحو ذلك من الفرائض فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك مرقة من الإسلام خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه يعني مرقة أنهم ليسوا من المسلمين وهذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام فمروق السهم من الرمية وفي حديث كثير يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يصل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به نعم خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه إذا دانوا بذلك بعد نقل الحجة لهم الجماعة التي لا يجوز, لا يجوز في خبرها الخطا ولا والكذب وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهر أنهم يدينون به بعد أن يظهروا الديانة به والدعاء إليه فمن تاب منهم خلى سبيله ومن لم يتوب من ذلك منهم قتله على الردة لأن من دان بذلك فهو لدين الله الذي أمر به عباده بما لا يعبر بالجهل به ناشئا نشأ في أرض الإسلام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 وكذلك الذين أنكروا صفات الله فهذا حكمهم أيضا كما سنع بالجعد بن درهم والجهل بن صفوان الذين هم عصر الشر وهم الذين بدأوا فيلافه رب العالمين وجحدوا أن يكون محبوبا او يحب او يتخذ خليلا او يكلم احدا فانكروا صفاته الظاهره فكان الومراء من المسلمين يقتلونهم يستجيبونهم ويقتلون ولم يتوبوا قتلوهم نعم القول في الاختلاف الثاني قال ابو جعفر لا بالتاني إذن هذا هو جسم الاختلاف الأول جعله الخلافة في الاختلاف في الخلافة ولكنه عداه الفروع التي تترتب عليه الخارجين على الخليفة أنهم يقتلون وهذا جاء في النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا حكمهم حكم المرتد أو أنهم أرادوا شق عصى المسلمين ولم يكونوا كن عندهم بدع فيجب أنهم يقاتلوا حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد ويجب أن يكون إمام المسلمين مسلم ولهذا ذكر النووي وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يكون الخليفة غير مسلم قريبة المسلمين فإن كان وجب عليهم أن يقاتلو، وهذا يجب أن يكون مقيدا بالاستطاعه نعم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 فزعموا أن الأرض لا تخلو منه غير أنه يظهر لخلقه في صور مختلفة في كل زمان في صورة غير الصورة التي ظهر بها في الزمان الذي قبله وفي الزمان الذي بعده أعوذ هذا مسلم لأن هؤلاء ليسوا من وأنها تختلف مظاهره وإن قال فيه شداد من الصوفية الجهلة لا قيمة, لهما لا قيمه لهؤلاء ولكن هذا قد يقوله بعض الكفره الذين يريدون أن يفسدوا دين الإسلام مثل القرامطه الذين هم على دين المجوس فأثروا في المسلمين آثار سية وقتلوا حجاج وغيرهم مما ونصور في كتب التاريخ نعم وهو قول قول يذكر عن عبد الله بن سبأ وأصحاب له تبعوه على ذلك فقالوا لعلي رضي الله عنه أنت أنت فقال لهم علي من أنا قالوا أنت ربهم فقتلهم رضوان الله عليه ثم حرقهم بالنار. قال أبو جعفر: والله و... بن سبأ. وكذا شو اسمه عبد الله بن وحد من يهودي صنع جاء في زمن خلافة أسماء رضي الله عنه، فهو الذي ألب الناس عليه، فصار يتبع لوباش والناس السفلة. ويقول إنه ظالم وانه استبد من المال وأنه كذا وكذا فلما حصل قتله والخلاف لم يقنع في هذا فذهب يقول إنه ما مات نبي إلا وله وصي إن وصيه علي ولكن الناس ظلموا ثم لم يقنع بهذا وقال إن الله حل في علي وإن علي هو الهنا والظاهر أن بني آدم أظن لو أن الشيطان خرج إليهم بصورته وحقيقته لن يعدم من يجيبه يسفجيب له وإلا كيف يتبعه على هذا الظلال البين ويواجهون علي يقفون في طريقه وهو خرج يخرج من بيته إلى المسجد ويقولون له أنت هو قال من أنا ويلكم من أنا قالوا أنت إلهنا يعني يستسير هذا عاقل ثم يقول ويلكم هذا الكفر إن لم ترجعوا قتلتكم لما تكر ثلاثا خد اخاديد وأضرمها نارا وقذف الذين امسكهم من هؤلاء والا اكثرهم فروا ومنهم هذا اليهود الخبيث وهو اصل الذي اصل دين الرافضه هو أصلهم الرافضه ما خرجوا من فرقه يعني فرق المسلمين خلاف علمي ولا غير ذلك، وإنما لما كما يقول ابن حزم رحمه الله لما سلب العرب ملكهم وكانوا يرون أن العرب أحقر الأمم وأضعفها، صار هذا عندهم عقدة ما ينقادون العرب. فاجتهدوا كل الاجتهاد في قتالهم فلم يستطيعوا فأخذهم الله جل وعلا وخذ لهم في كل موقف عند ذلك لجأوا إلى الحيل فدخل من دخل منه بالإسلام ظاهرا وهو يريد الفتك في فحصل ما حصل من الاغتيالات مثل اغتيال بعض الخلفاء عمر رضي الله عنه فإن الذي قتله مجوسي أبو لؤ المجوسي الذي هو غلام المغيرة في شعبة جاء من, ال... من المجوس وبعض الناس يقول أنه تآمر عليه عدد منهم حتى جعلوا منهم كعب الأحبار أنه معهم الله علم لأنه ذكر المؤرخين أن كعب الأحبار أدخل إلى عمر وقال له أوصي فانه لم يبق من عمرك إلا ثلاث هل يعقل هذا؟ وما يدري إذا صح هذا فهو دليل على أنه مع المتآمرين عليه والذي نفذ القتل هو ابو لؤلؤه ثم يقول بن حزم كونوا لهم مؤسسات أو جماعات تقدح في الدين الإسلامي وتفسده، فتكونت الرافضه من هذا ثم اتخذوا علي رضي الله عنه وأولاده جدارا يرمون الإسلام من ورائهم لا حبا لعلي ولا لأولاده لي ولكن ليكون ذلك تسترا عن أنهم يعني يحاربون الاسلام جهارا وعلنا وهذا هو الظاهر والله اعلم فالمقصود ان الخلافات التي يقولها مثل هذا هذه لا يجوز انها تسطر في خلاف المسلمين بل هذه ضد المسلمين من اعداء المسلمين الذين ارادوا ان يفسدوا دينهم ولهذا انقسموا الى فرق منهم من انكر علم الله قال ان الله لم يعلم كل شيء والامور التي تحدث هذه امور مستانفه يعلمها الله بعد وجودها اما قبل وجودها فلا يعلمون هذا كفر بالله جل وعلا ولما ظهر هذا في اخر ايام الصحابه كفر القائل بذلك وتبرأ منه لما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال حجيس أنا وحميد الحم يري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا المدينة فوافقنا عبد الله بن عمر خارج من بيته إلى المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي فقلت يا أبي عبد الرحمن إنه خرج من قبلا يعني في البصرة قوم يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف أنف يعني مستأنف لم يعلم بما سبق فقال إذا أتيت أولئك فأألمهم أني منه بري وأنهم مني براء، والذي يحله به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك قال ابن عباس وقال عبادة من الصامد وغيرهم من الصحابة الذين أدركوا هذه هذا القول الخبيث الفاسد الكفري يظهر أنه أما قول كثير من العلماء أن أول من تكلم في القدر معبد الجوهني فهذا بعضهم يقول أول من تكلم فيه رجل من الأسوار يقال له السيسيوي يعني سوال يعني فارسي من الفرس. ما يجوز أن يكون هذا وهذا؟ فالله أعلم. المقصود أن هذا دليل على مؤامره أولئك على المسلمين فبدأوا بفساد العقائد وأثر هذا كثيرا. أما أن يصل الأمر إلى أنهم يؤلف رجلا بعينه ويقول أنت إلهنا ثم يقولون أن الله حل فيه، لما قال ابن سبأ. هذا أمره واضح أنه يريد افساد دين المسلمين بلا شك ولهذا طلبه علي لقتله ولكنه هرب منه نعم قال ابو جعفر وقد بقي في ضبار المسلمين ممن ينتحل هذا المذهب خلق كثير نعم يعني الرافض خلق كثير ولكنهم ألهم يعني لهم حجة أو لهم كل حججهم كذب وهم دينهم مبني على الكذب وهم أكثر الناس كذبا وتصديقا للكذب قبل أيام في البحرين ما حدث ما حدث منهم قتل من قتل منهم بعد فترة جاء كبير من المعممين إلى المكان الذي حدث فيه شيء من قتل فقال نريد أن نعقد للشهداء هذا الحور ثم يصدق يصدقون هذا خرافات يعني يعجب الإنسان ولكن عندهم طاعة العمية إذا قيل لهم من قبل هؤلاء المعلمين تبعوهم وطاعوهم ولو كان شنون كيف يعقد يعقد لهم الحور العين الحور العين بناته يعقد لهم نعم وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا من واسطة بين الله وبين خلقه زعموا أنه من القديم مكان وزير الملك من الملك وقد استكفاه الأمور كلها فكفاه إياه وقال, وقال اخرون. لا يدرك علم شيء من ذلك إلا من واسطه بين الله وبين خلقه يعني هذا معناه أنه ليس الرسول وإلا هذا شيء معلوم أنه لا بد أن يكون بين الأمة وبين الله واسطة يبلغهم أمر الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الواسطة التي توصل طلباتهم ورغباتهم إلى الله فهذا كفر بالله جل وعلا وهو الشرك الذي كان المشركون يزعمون أنهم يدعونهم ليقربوهم إلى الله جل وقوله أن زعموا أنه من القديم القديم سبق أنه ليس من اسماء الله عزيز من الإمام بن جديد رحمه الله ترداد هذه الكلمات مع أنه يعرف أنها ليست من اسماء الله قطعا قديم ليس من اسماء الله ولكن مخاطبة للقوم بما يصلحون عليه ويكون منتشرا عندهم القديم والصانع كما سبق ليس من أسماء الله جل وعلا كلما كان وزير الملك من الملك الله جل وعلا ليس له معين ولا وزير وليس له تعالى وتقدس واسطه بين خلقه فانه قريب مجيب اذا دعاه عباده في اي مكان وفي اي حال فانه يسمع كلامهم ويشاهد حالهم ولا يخفى عليه شيء فاتخاذ واسطه من باب الشرك وعباده غير الله جل وعلا هو شرك المشركون ولكن السبب في هذا كما هو معروف أنهم يزعمون أن هذا أسرع إجابة وأبلغ في حصول المراد قياسا على ما يكون بين الناس فهم يقولون لا نصل إلى الكبرى أو الأمرى إلا بالوسائل وإذا جئنا بالوساطة يكون أنجع لطلبتنا وأقرب إلى إجابتنا ما إذا جاء بدون وساطة فقد يعرض عنه فقاس رب العالمين على الضعيف الذي لا يعرف ما يدور حوله حتى يعلم ويخفر بذلك كلها يعني كل الشرك من باب القياس الفاسد وهو تشبيه المخلوق بالخالق الشرك كله تشبيه تشبيه المخلوق بالخالق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 أقول قد حدث أقول حدث كثير من الناس إنه قالوا ببعضها وبعضها كثر ما قل لا يدرك علم ذلك إلا من وصي إلى آخره هذا قول الرافضة والآخرون يقول لا يدرك علم ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الامور التي ياتي بها الوحي ولكن قوله انه لا تخلو الارض منه هذا غير صحيح يعني من الرسول يعني فان مات الرسول لا بد ان يخلفه غيره ويبين ذلك وماء مقتضى ذلك انه يوحى اليه يعني خليفة الرسول يوحى إليه يا آل بالزعل هذا يعني إذا وقع مثل ذلك فهو كفر بالله جل وعلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للامه ما تحتاج إليه ودينه حفظ القرآن تونى الله حفظه وسنته تبعوا للقرآن قيض الله جل وعلا من يذب عنها ويحفظها ويميز حقها من باطلها يعني الكذب من الصحيح حصل العلم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هذا باطل من الدعاء الباطل اما قوله وقال اخرون لا يدرك علم الشيء من ذلك إلا ضروره أيضا هذا ضلال و... واختلف بالاسباب التي تضر قلوب الى علمه بما يطول حكايته يعني الامور التي تخالف ما جاء به كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخفى على المسلمين فساده وأنه ضلال يريد صاحبه إما إغوى المسلمين وإغلالهم وإفساد دينهم وهذا الظاهر من هؤلاء القائدين إن هذا مراده وليس جهلا بحكم الإسلام وحكمه لأن الله جل وعلا لما جعل الرسول هو آخر الرسل. أنزل عليه كتابا تولى حفظه بنفسه جل وعلا حتى ما تنقطع الحجة وصار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبعوا لهذا حفظ كما حفظ الكتاب فالمثل يدعي يقول بد لابد من لنا من معصوم نرجع إليه لا فائدة فيه معصوم عندنا سنة المصطفى وما جاء به معصوم، ما الفائدة من المعصوم؟ لا فائدة فيه أصلاً، وهو دعوة الحاجة إليه، وكذلك الذين يقولون إنه لا بد لنا من محفوظ، ما تقوله الصوفية، أنهم يسمونه محفوظ وراجع يسمونه معصوم. يدل على هذا أنهم أيضاً ما هو قصدهم؟ قسما صحيحا اللي هو قسم فالس ولهذا يطردون هذا في ائمتهم ويقولون إنهم يعلمون ما يعلمه الله ويعلمون كل كتاب نزل، ولا يموتون الا بارادتهم يدون وانهم يعني ايضا تسرفون في حتى جعلون بمنزله الرب جل وعلا ولبسوا على كثير من العوام حتى كثير منهم الان تجده ما يصلي ولا يعمل حسنه ويقول يكفي اني احب علي حب علي حسنه لا يضر معها شيئا هكذا يقولون لهم صاروا دعات الى الضلال سب الله الكفر وقالوا وصاروا مثل ما قال يمكن الإسلام كل طاغوت ومنافق يلجع إلى مذهبهم ليفسد دين الإسلام لأنهم يصدقون بالكذب ويصدقون بالمحال نعم قال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا اكتسابه. قالوا وإذا كان ذلك كذلك علم أن الذي يكتب من ذلك هو ما جرت به عادات الخلق بينهم ولم يزل عليهم شؤهم وفطرهم وذلك الخبر المستفيض الذي لم تزل العادات بالسكون إليه جارية وبالطمأنينة إليه ماضية مضيها بأن النيران محرقة والثلج مبرد قالوا وكل مدعي ادعى أن ما لا تدرك حقا هذا الكلام قال آخر لا يدرك علم الشيء من ذلك الشيء من ذلك الذي مضى أنه ذكره في الاختلاف أول اختلاف اختلاف الآخر الذي حدث في منتح الإسلام بعد الذي ذكرت من الاختلاف في أمر الإمارة الاختلاف في الحجة التي هي لله حجة على خلقه يعني مقصود هذا حجة التي يحتج بها قال آخرون لا يدرك علم الشيء من ذلك الاكتسابا الاكتساب يعني أنه يطلبه بنفسه يكتسبه بنفسه يدركه فإن كان يريد مثلا الاستدلال بالمخلوقات على وجوب عبادة الخالق فهذا مضى أن الإمام بن يقول أن هذا محسوس يدرك بالحس. وأن الذي يخالف فيه لا عذر له وأنه يكون كافرا سواء أتاه الرسول أو لم يأتيها الرسول كما مضى في أول الكتاب إذا كان يقصد بذلك مثلا الحجة التي تقوم على العباد بدعوة الرسول يعني بالشرع الذي ياتي به الرسول فهذا لا بد فيه من مجيء الخبر عن الله جل وعلا انه غير مدرك بالحس والمشاهده انه يتوقف على امر الله ونهيه ثم لسنا بحاجة الى هذا نقول الرسل جاءت الامر الذي كلف الله عباده به وبلغوه وآخرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو حجته قائمة ولهذا انزل الله عليه الكتاب قل ليكون نذيرا للعالمين أخبر أنه نذير وأخبر أنه لينذر من بلغ فكل من بلغه القرآن كما يقول السلف قامت عليه الحجه وبلوغه ليس البلوغ هو فهمه ان هذا ليس شرطا إن الله حكم على الكافرين انهم الذين كثير منهم والمثل هم مثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء يعني مثل البهائم فقط لا يفهمون شيئا ومع ذلك فهم في النار قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها لهم أذن لا يسمعون بها إنهم الا كالانعام بل هم أضل, هم أضل من الانعام ومع ذلك هم في النار وليس معنا هذا أنهم فقدوا العقول لهم عقول لهم قلوب ولكن لا يفقهون الحق بل يفقهون الباطل ولهم عيون ولكن لا يبصرون الحق بل يبصرون الباطل بها هذا شيء قضى الله جل وعلا على أهله بأنهم من النار، أهل النار فلا بد من مخالفتهم للحق عنادا وتكبرا، ولا بد من أنهم يحاربون الحق، والذي مثلا يريد الحجه فقط هي موجودة، فكيف يقول إنها لا تدرك إلا بالاكتساب؟ يكتسبه العبد من ذي نفسه هو معلوم أن طلب العلم الذي هو العلم ضروري أمر متحتم على كل مكلف ولكنه موجود لا يقول أنه لا يدرك إلا بالاكتساب طلبه يعني سهل ويسور والإنسان لا يجب عليه إلا ما كلف به أما الأمر الزائد فليس واجبا يعني يجب أن يعرف كيف يعبد الله كيف يصلي كيف يتوضا وهكذا نعم ثم يقول وكل وقال كل وكل مدع ادعى أن ما لا تدركه حقيقة علمه إلا سماعا تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك وقد ادعى خلاف الجاري من العادات وغير المعروف في الفطر يدعي نارا النار غير مسخنة وثلج غير مبرد يعني الأمور العادية الظاهرة ما تنكر ولا ينكرها إلا مكابر أو مجنون فهذا مثلها حجه الله قامت على عباده بإرسال الرسل ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل صار الدين الذي جاء به محفوظا حتى لا ثمح الحجة الله وتنتهي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائبه من مته. على الحق منصور طائمين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم وهم الذين يقومون بحجه الله على عباده مع ليس الناس مفتقرين الى طائفة تقوم على الحق يعني في قيام الحجه يكفي كتاب الله في ذلك ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول والله لا يسمع به أحرم أحمر أو أبيض أو قال احمر أو أسود ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار علق الأمر بمجرد السماع يسمع به لأنه إذا سمع أن الله رسول وجب عليه أن يبحث عنه ويجتهي ولا عذر لمن يقول أن دينه مشوه شوه عند الكافرين شوهوه وصار ينفرون الناس عنه إن هذا ليس عذرا لأنه لا يجوز له أن يقتنع بالمشوهين ويقف عندهم يجب أن يبحث عنه من أصله حتى يتأكد لهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين يتبعون اهل الضلال انه لا حجه لهم وهم يتحاجون بين يدي الله يقول ان الضعف للذين استكبروا ولولا انتم لكنا مؤمنين فيقول لهم ا نحن صدناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم اذ مجرمين أنتم, انتم ايضا مجرمون عندهم عقل وعندهم فكر واختيار وغير ذلك فلماذا يتبعون غيرهم وينقادون لهم مطيعين سلمين لهم القياد وكذلك قوله جل وعلا مثل هؤلاء قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا لماذا ما فكروا في هذا في حياتهم ونظروا في لماذا يطيعونه وينقادون لهم نعم قالوا وكل مدعني ادعى أن ما لا تدرك حقيقة, حقيقة علمه إلا سماع تدرك حقيقة وصحته بغير ذلك فقد ادعى خلاف الجاري من العادات وغير المعروف بالفطر هو يقول يعني الذي يدعي أن الذي لا يدرك مثل الشرائع التي تأتي بعضه يمكن أن يدرك بالعقل وبالنظر يقول يدعى شيئا غير معقول لأن العبادة هي امتزال الأمر واجتناب النهي وهذا يتوقف على مجيء الأمر والنهي ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا صار كل من يأتي بأمر من الأمور يدعي أنها عباده والرسول لم يأتي بها أنها بدعة وكل بدعة ضلالات، والضلالات كلها في النار نعم كالمدعي نارا غير مشخنات وتلجا غير مبرد مدعي غير الذي جرت به العادات وغير المعروف في الفطرة قال أبو جعفر وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصحة وقد بينا العلة الموجبة صحته في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع فأما خبر الواحد العدل فإنه معنا مخالف هذا النوع وقد بينناه في موضعه لسبق أنه لا بد من تواثر لكن نقول أنه خبر واحد العدل يجب أن يقبل اذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن غيره فحكم الشرع به القبول انه يقبل السائل ما معنى قول المصنف وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا ضرورة ما معنى قوله ضرورة الضرورة التي لا يختلف فيها شيء عند الناس اضطروا إلى العاني به مثل كون الشيء فوقك أو شيء تحتك أو يمينك أو شمالك وكون مثلا الواحد نص الاثنين و هذه الشيء الضرورات التي تدرك بالعقل وبالنظر، بالنظر الناس لا يصدقون بمثل هذا بل يكذبون بالمحسوسات ولكن هؤلاء يذكرهم اهل المقالات وهم اشبه شيء بالجنون يقول ناس يسمون آل الشكوك أو هلا هؤلاء يعني الإنسان محل للعجب أجائب يأتي بامور أجيبة ولا شو هذا من الشذوذ والشذوذ لا ينظر إليه. يعني. قلتم أنه لا يجوز دعاء صفات الله فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة عجب هذه صفات أعوذ بكلمات الله التامة صفة أن تقول يا رحمة الله أو تقول يا كلمات الله تدعوها تدعو الصفه تدعو نفسها. أما إذا تقول أعوذ بعزه الله وقدرته فانت آيذ بالله جل وعلا كقولك سبح اسم ربك الاعلى هل نعبد اسم الله النار ولكن بواسطه الاسم والصفه يدعى كما قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الدعاء بها وهذا هو هذا سائل يسأل عن المسيرات والمظاهرات هل تعد خروجا على, على الإمام هذه لها فائدة أسأل المسيرات هي المسيرات المسيرة باختيارهم أو بثوة فتواهم يسأل عن البهائية ما حكم اعتقدهم البهائيه كفره خرجوا على الدين الإسلامي ودينهم غير الدين الإسلامي وهم من الكفر الذين أرادوا بهم أن يفسدوا دين الإسلام فهم يوجدون مثل هؤلاء حتى يحصل الخلل للمسلمين والنزاع والافتراق ولهذا يمدوهم بما يريدون ويعاونونهم ويساعدونهم على ذلك أفضل